ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وثبناهم على العالمين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 أم حسب الذين جت رحوس سيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم وماماتهم سواء ما يحكمون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 وَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ثمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْصَرُ الْمُبَاطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَ